ولق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعيه قادر يوم تبلس رائر فما له من قوته ولا ناصر والسماء